يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أَشَفَكُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا رِوَاقَكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 يَتَغَلَّبُ اللَّهُ لَا أَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ